قد عننا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها منهم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 سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تخيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشيد لقد كنت في غفلة لقد قوت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت فبصرك اليوم حديد وقال قارنه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عيد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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلوم لهم ما يشاءون فيها وددينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مغير. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن فَاصْبِرْ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الهروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِّ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرِ يَوْمَ تشقق الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَ عَنْهُمْ ذَلِكَ خَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نحن أعلم بما يقولون وما آت عليهم بجبر، فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يصاف وعين